بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة يبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين يا قلب إليك البصر خاص أو وهو حسيب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصيد إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فود سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتيكم نبي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 الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وأسرقوا لكم أو اجهروا به إن هو عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وموالطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشوا في مناكبها وكنوا من رزقي فمشوا في مناكبها وكنوا من رزقي وإليهن نشوى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا يتموت أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً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 إن الكافرون إلا في غرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بللجو في عطوه ونفوه أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أهدا أهدا أمي يمشي سويا على صراط مستقيم أفمي يمشي مكبا على وجهه أهدا أمي يمشي سويا أم يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تهشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا هزن فتنسي أتوجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ وَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غُورًا إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غُورًا فَمَن يَأْتِكُم